بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذعوج وعلى آله الهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرم حيا الله هذا الجمع الطيب المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الثانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه حياكم الله إخوان الأكارم وبياكم حياكم الله إخوات الفضليات وبيكن وأسأل الله أن يجمعنا في دار مقامته آمين في المرة الماضية بدأنا في مخارج الحروف أو في باب مخرج الحروف من متن السلسبيل الشافي على نظمه رحمة الله تعالى واستكمالا لهذه المسيرة الطيبة العطرة النظرة نستكمل اليوم على بركة الله تعالى ما بدأناه من هذا المتن المبارك قلنا في المرة الماضية في باب مخرج الحروف قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطر بن أربع عشر وعند سيبويه ستة عشر ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها بسبعة وعشر وهو الذي جرى عليه الآن معظم من يجود القرآن. فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العدي والآخران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والخاء بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويام وسطه ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس وكنا قد توقفنا عند هذا الحد من شرح هذه الأبيات المباركات من باب مخارج الحروف واستكمالا نقول إخواني بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم أمين حافة اللسان هي المخرج الرابع من مخارج اللسان أقول الضاد حرف الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلاهما معا يخرج من حافة اللسان أو كلاهما معا وهذا الحرف كما نعلم إخواني الأكارم ان فرضت به اللغة العربية وهو يخرج من منطقة حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو هما معا كما قلنا سلفا ولكن هذا لا يمنع أن تشارك حافة اللسان إلى منتهاها كلها ولكن الضغط والاعتماد والاتكاء اعلم أخي الكريم أنه بالحفة اليمنى أو اليسرى لسانك من ناحية الحفة اليمنى أو اليسرى الحفة اللي هي الطرف ولكن الطرف الأمامي من الأمام اسمه طرف من الجنب اسمها حفة في اللسان من الجنب كده هي الحفة هتتكي اتكاءا كاملا واعتمادا كليا على المنطقة الداخلية للأدرس سواء كانت اليمنى أو اليسرى إلا أنها من اليسرى أيسر لذلك قال الإمام رحمه الله قال وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير إن النطق نطق حرف الضاد بحفة اللسان اليسرى هو الأيصر وهو المقدم عند أهل العلم وباليمين يكون النطق أعصر وأشق على اللسان قليلا وهذا يعني ما عليه معظم من يجود كتاب الله عز وجل إلى الآن أما بالنسبة من يأتي بها على الحفتين فهذه أعصر من هذه وتلك وقد أتى يعني بتصرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي بالضاد من الحفتين وكان العرف فيما بينهم يتفضلون بنطق حرف الضاد نعم وحرف الضاد احنا والله احنا بشيء من التفصيل في التطبيقات وفي المرة السالفة من شرح هذه الابيات واليوم موعدنا ان شاء الله تعالى مع استكمال هذه المسيرة الطيبة واستكمالا نقول قال الامام رحمه الله تعالى واللام أدناها إلى انتهائها شرح في الشطر الأول من البيت الرارع والخمسين من منظومته العطرة الموسمة بالسلسبيل قال واللام أدناها إلى انتهائها أقول أن مخرج اللام يخرج من أدنى حافة اللسان إلى انتهائها من اليمين وأدناها إلى منتهاها إلى من اليسار مع مراعاة عدم الالتصاق. أولاً ركز معي. عايز تعرف تخرج منين حرف اللام؟ حرف اللام يا أخي الكريم يخرج من المنطقة التي كانت منطقة التلامس في حرف الضاد. هتقول لي تلامس. مش فاهم. انت كنت وقلت إن في منطقة اتكاء أي منطقة الاتكاء اللي هي منطقة الحفة الجانبية. الحفة من الجنب من جنب اللسان. أوه. الحفة بتتكئ على الأضراس المنطقة داخلية الأضراس العليا فهذه هي ال اللي... الضاد. لما بيكون الحفة الجانبية ملامسة لمنطقة الأبراس الداخلية تكون يكون طرف لسانك من الأمام ملامسا لل... للثناية أو ملامسا للثة السناية تقول أض أض أض أض تمام تجد لسانك من الأمام ملامس ولكن ليس متكئا هو من الجانب متكئ أما من الأمام فهو ملامس فقط منطقة التلامس هذه تصعب بلسانك لأعلى قليلا حتى يصبح أدنى حفة اللسان أدنى حفة اللسان إلى انتهائها يعني إيه؟ حفة اللسان دي مسكة يا أخواننا من جانب من جانب اللسان إلى الأمام من جانب اللسان إلى الأمام إلى منطقة الطرف. وصولا إلى منطقة الطرف حرفة لسان في مخرج حرف اللام هي أقرب منطقة إلى منطقة الطرف أقرب منطقة إلى منطقة الطرف فهذه هي منطقة الحافة التي تخرج منها حرف اللام وتخيل معي هذا المشهد بارك الله فيك تجد عند نطق حرف اللام تقول ال ال ال, ال, ال تجد ان طرف اللسان مع الحفة طرف الحفة اليوم طرف الحفة اليسرى ملتسقان ويخرج الهواء من جانبي اللسان عارف الهواء هيخرج منين من نفس المنطقة التي هي منطقة الاتكاء في حرف الضاد مفهوم الكلام اللي فاAM يكتب خمسة تجد ان الهواء يخرج من منطقة الاتكاء التي هي على مخرج حرف الضاد شوفوا أنا ليه شرحت في الأول مخرج حرف الضاد عشان أخليك تربط الأمرين مع بعض التلامس منطقة التلامس اللي بتلامس فيها طرف اللسان مع أصول الثانية من فوق في مخرج حرف الضاد هو بالضبط هو ده مخرج حرف ال ومنطقة الاتكاء منطقة الاتكاء بالحافة الجانبية على منطقة الأدراس الداخلية للنطقة حرف الضد الضاد هي ودي بالضبط منطقة التجويف اللي بيخرج بينها الهواء في حرف اللام تمام بالضبط يبقى نخرج حرف اللام يا اخواننا اعرفه وركز فيه كويس جدا عشان بعض الاخوه يعني بيجيبوا شبيه جدا بحرف الضاد او يغلظ اللام او ينطقها بغير ما حقها اولا حرف اللام بهذا قلنا احنا قلنا هذا الكلام تقول ال الهواء يخرج عن اليمين وعن اليسار من منطقة الحفة التي كان عليها الاتكاء في حرف الضد هذا هو الكلام التي قلناه اختضر نعم ننتقل إلى الشطر الثاني يقول الإمام والنون من طرفه من تحتها لا من التحت ازاي من تحت اللسان فعلا تخرج من تحت اللسان نعم تحت اللسان ليه لأنه لسان هيبقى مرتفع عامل زي صعود الجبل كده اللسان هيبقى مرتفع كده بدأ من نقطة سفلى إلى منطقة عليا تقول ال ال ال, ال... نعم طول ما انت مع اللسان مفيش هواء بيخرج إنما من الجناب من أسفل اللسان من تحت كده ال... من عند مضيقة الحفة تجد الهواء يفر هاربا بسبب انغلاق المخرج نعم قال الإمام والنون من طرفه من تحتها ما النون النون تخرج من طرف اللسان قريب إلى ظهره من طرف اللسان قريب إلى ظهر اللسان نعم ويخرج منه أيضا حرف حرف الراء ولكن أنا حفصل الأول الأمر في حرف النون أقول طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة واللثة دي إحنا عارفين يا أخوانا هي اللحم النابت حول الأسنان عندما يقرع نقول لما بيقرع كلمة يقرع دي أظن أننا خدناها كتير القرع هو الاستضم. عندما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من اللثة لما بيصطدم طرف اللسان مع اللثة العليا ينقفل هذا المكان احنا كنا شرحنا النون بشيء من التفصيل نعم انت بتغلق المخرج تماما في حرف النون ليه؟ طرف اللسان طرف اللسان مع ما يحاذيه من من لاثة الاسنان العلي او من الحنك الاعلى مع اللثة الطرف مع اللثة فينقفل هذا المكان فلا يخرج اي صوت لا تجد اي صوت يخرج من هذا المكان تماما فلذلك يخرج عن طريق الانف لذلك احنا تكلمنا في المرة الماضية في التطبيقات قلنا ان النون لها جزء لساني ولها جزء إيه؟ ها أنت قاعد صحيح عنه جزء لساني وجزء ايه هم خيشومي تمام مظبوط ما شاء الله تما لها جزء لساني ولها جزء خيشومي نعم فالجزء الأول طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى يقرع بيصطدم مع ما يقابله من الحنك الأعلى والجزء الآخر أو الجزء الثاني من النطق بحرف النون وهو أن ينحبس الصوت ينحبس الصوت خلف انغلاق المخرج فيخرج المجرى من الخيشوم فالمخرج, فالمخرج يجري من الخيشوم فمجموع هاتين العمليتين هو النطق بحرف النون لذلك أخي الكريم إذا أنت سددت فتحتي الأنفي عند النطق بحرف النون تجد أن الصوت انحبس ونفس الكلام على مخرج الميم بعد قليل إن شاء الله تعالى في الشفتين ثم أكمل الإمام ولكن أريد أن أبين والنون ممطر فيه أي من تحتها أي من تحت الم... المخرج المقروع فيه عند نطق للنطق لحرف اللام تقول ال ال, ال ال ال تحت المنطقة اللي انت استضم فيها استضمت فيها الحفة تحتها شويها ومخرج نجوم لذلك قال الامام والنون من طرفه من تحتها من تحت مخرج اللام والراء منه ولظهر تقربه والراء منه ولظهر تقرب نعم يعني بقى والراء منه ولظهر قرب أولا نتكلم على مخرج حرف الراء حرف الراء يخرج من طرف اللسان مع اللثة التي تحازيه من الحنك الأعلى مخرج حرف الراء تكلمنا عليه وقلنا أنه بغير ملتساق في الثنائي بالثنائي العلي فعندما تنطق حرف الراء يتقعر اللسان في منطقة الوسط ويرتفع في منطقة الأقصى ومنطقة الطرف يعني يكون كده وسط اللسان عامل زي التجويف حرف النون مثلا حرف التجويف الكأس بالزبط منطقة الحفة مرتفعة ومنطقة الأقصى مرتفعة ويكون قلب اللسان أو في وسط اللسان متقعر مثل الملعقة بالزبط نعم وعند نطق بحرف الراء اعلم أخي أن منطقة طرف اللسان مع ما تحذيه من الحنك الأعلى حاضر حاضر عند نطقك لحرف الراء في يكون طرف اللسان ملامس أو لمتكئ ولكن اتكاء ليس كليا أو ملتصق اتصاقا غير كليا بمنطقة الحنك الأعلى لما بقول متصق التصاق غير كليا في منطقة الحنك الأعلى وذلك لأسباب والسبب المهم جدا والرئيسي حتى لا يتكرر حرف الرأى فإن إن سلمنا, إن سلمنا جدلا أن سددنا المخرج أو أخلقنا طرف اللسان مع ما يحذين الحنك الأعلى هينحبس الصوت خلف هذا المخرج المنغلق وبعد ذلك يعني اشتد الصوت حباسه فلن يجد مخرجا فسيدفع اللسان دفعا فيترل طرف اللسان وتحدث صفة التكرار المعيبة التي قد تقع في حرف الراء وهذا ما نحذر منه إخواننا إذا إذا إخوان الأكارم فالمفترض أننا إذا نطقنا بحرف الراء نترك فرجة آه. نترك فرجة تاني تاني هنعمل التساق في اللسان مع ما يحاذيه من الحركة الأعلى مخرج حرف الراء ولكن غير التساق محكم التساق غير محكما لأن إن أحكمنا التساق طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحركة الأعلى إن حبس الصوت خلفه اللسان وما وجد له من مخرجا فيدفع طرف اللسان بقوة لا هو مش تلامس هما هو مش تلامس كامل هو التساق ولكن غير محكم وامين هو لشاء مزيد من التفصيل يكون التصاقا غير محكم تلامس دي كلمة بنقولها كده ايه سريعا يعني اختصارا تقول أر, أر. ده في المفخم ايه وبعض التساق نعم لو انا اغلقت المخرج بالكلية او طرف اللسان اغلق بالكلية هينحبس الصوت والصوت محتاج يخرج فلخروج الصوتي عاد ايه اللي هيحدث, إيه اللي هيحدث بقى بعد ذلك لو انحبس الصوت لابد له من ان ينفجر فلو انفجر بقى الصوت ده هيخرج وهي يدفع لسان دفعا شديدا، فلسانها يحصل له حالة ترل أو حالة اتزاز، هو ده اللي بينتج عنه التكرار في سطر حرف الراء تجد ان كثير من الأخوة يقول لما ينطق الراء المفخمة على الأخص يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وتسأله ليه عملت كده يقول لك والله أنا اعتدت على النطق بهذا بهذه الكثيير نقول له أنت مخطئ، فليس هذا النطق السليم لحرف الراء. طيب إيش أفعل أنا عشان أتلثه؟ هذا المخرج أولا اسمع أخي الله فيك لما ننطق بحرف الراء نترك فرجة أو فتحة صغيرة في الوسط في وسط المخرج تخيل معي أخي أنا عيدك طرف اللسان من الأمام عندنا نطق بحرف الراء الطرف دي منطقة الطرف دي هي الحفة أو حرف اللسان الأمام من الوسط الطرف اللي من اليمين اسمه حفة والطرف من اليسار اسمه حفة فلما بيصعد تصعد المنطقة دي كاملة لما تصعد هذه المنطقة كاملة ظل تلتصق أو تلتصق بغير التساق كامل عشان تنطق بحرف الرأ بسيب فرجة كده في الوسط أو فرحة صغيرة في الوسط يمر منه جزء, جزء من أجزاء الصوت المنحبس في الخلف حتى لا يصبح الصوت منحبسا انحباسا كليا أو كاملا كدنون لأن الصوت في النون كان منحبسا حباسا كاملا هالسا عند الراء المفتوحة والمظمومة أدخلوا من الراء المكسورة أولا بالنسبة لهذه الحركات سواء أنا قلت را را أو رو رو أو ري ري فالمخرج ثابت كما هو فالمخرج ثابت كما هو ولا يتغير إنما الفتح والضم والكسر يتضح في هذه الحالة بوذ بنخفاض للفم والمفتوح بفتح الفم فهمي نعم والفتح فهمي كيف نعالج عين ولا دي خطأ ولا ايه مكتوب كيف نعالج عين مهم نعم طيب شوف يا خلنة. حرف الراء يحدث فيه يعني بعض الشبهات التي قد يعني آآ يعني آآ يقع فيها كثير من اخواننا وهذا بسبب اولا التباس الراء المفخمة والمرققة ده أول ما لاحظ ثاني ملحظ التحرك من فتح أو ضم أو كسر وذن خفاض من خفاض للفم والمفتوح بالفتح في فم التحرك يكون أغلب الضبط فيه على الشفتين أما بالنسبة لمن كان تحركه في المخرج ذاته فهذا خطأ إذ أن ليس للمخرج الذي نذكر أي علاقة تماما بالكلام الذي تكلمنا عنه التحرك ليس له أي علاقة بأصل المخرج تمام أما عند النطق أما عند النطق في حرف الراء فالتكرار في حرف الراء صفة معيبة وكثير جدا من إخواننا بينطق الراء بشكل يعني نسأل الله السلامة منه يعني يقول الراء كذا الر الرحمن الرحيم فالحل في هذا الأمر أن تصف له شكل موضع اللسان عند النطق به كما قال الأخ خليل هو طرف اللسان مع ظهره هو مش, مش طرف اللسان مع ظهره هو طرف اللسان من ناحية الظهر، ظهر طرف اللسان يعني طرف لسانك من الأمام نعم في المشتدادة خاصة بالفعل نعم ده كلام صحيح نعم يعني ظهر طرف اللسان يعني ايه يعني طرف لسانك من الأمام منطقة ده أه نعم طرف اللسان من الامام هذا هو رأس اللسان ظهر الرأس أر... أر... ظهر الرأس من الامام ليس الطرف بعينه ولكن من فوق الطرف بسيط فهذا هو المقصود بمخرج حرف الر وهو في الكلام أن كلا الحافتين مع الطرف اللي هيا من الامام خالص الطرف ده طرف اللسان هو المنطقة الامامية الحرف الامامي من الوسط ومن اليسار اسمها حافة ومن اليمين اسمها حافة تصعد لتلتصق التساق غير ملتساق كامل طبعا حتى نترك فيه فرجة بسيطة في الوسط يخرج منها الصوت المنحبس حتى لا فيه انحباسا كليا وان صار انحباسا كليا في هذه المنطقة يعني نتج عن ذلك الترل أو تكرار في حرف الر وهو يعتبر حرف وصفة معيبة و... و... وأقول لا تصبح الفرجة كبيرة ف... فيصبح الجريان جريانا كاملا في الصوت كما مثلا في حرف الشي وإنما مرور الصوت يكون في حالة وسيطة بين الانحباس والجريان ودي بقى المقصود بها أن هذه صفة البينية المذكورة في حرف الراء لما تكلمنا على صفة البينية في التطبيقات نعم هي صفة البينية الموجودة في حرف الراء وضع اللسان عند النطق بحرف الراء المفخمة حتى لا يلتبس على, كثير من إخوانين يلتبس على كثير من إخوانين الأمر نقول ان عند نطق حرف الراء المفخمة نجد أن كثير من الإخوة يتلعثم ويخطئ عند حرف الراء اعلم أن المخرج هو واحد مع الراء المفخمة هو الكلام مع الراء المرققة اللهم إلا استعلاء في أقصى اللسان لأن الراء المستعلاه لا تستعلى إلا باستعلاء أقصى اللسان أقصى اللسان من حرف القاف اللي هي بعرف منها التفخيم والترقيقة أما بالنسبة للمخرج من الأمام ليس فيه أي اختلاف ومن قال بهذا يكون مخطئ نعم مخرج لسان الأمام المخرج نفسه والله هو التكرار كصفة هو في بعض الناس قال أنه مركب في جسم الرأى والأغلب أنه قال أنها صفة معيبة محضة وتتلافى بالكليه. خلينا احنا على الارجح في القول ونقول انها تتلفى في الكلي. لانك حتى وان قلت, وان قلت لك ان, ان الرأى فيها بعضا من التكرار انت ستسعى للاتيان بالبعض فانك ان سعيت للاتيان بالبعض ذللت ووقعت وهذا يعتبر خطأ كبيرا انا عايزك تتلافى فانك ان تلافيت يكون ذلك افضل تلافى الاتيان بالتكرار وافعل ما اقوله لك طيب انا عايز تمرين يضربني على النطق بحرف الراء. الله وللأسف ممكن إخوالنا في الإدارة يكونوا مع الزورين النهاردة عندهم شغل أو شيء فانا لم أرى واحدا منهم أبدا أنا أشرح المحاضرة وحدي فهم بصراحة يلقوا معهم كيفية وضع الصور ولوحة التحكم بتاعة الغرفة و... كم كرة للمفخم كرة للمفخم, كرة للمفخم وكم كرة للمرقق نعم أقول أنا أعطيكم إن شاء الله رابط صورة يسهل عليكم الأمر إن شاء الله تعالى بالنسبة لأن بحرف الراء حتى تتلافى التكرار في هذا الحرف اعلم أخي أن لك تمرين كم كرة في التكرار ليس هناك تكرار للمفخم ولا تكرار في المرقق أقول أن الراء يتلافى فيها صفة التكرار التكرار صفة معيبة وإن كان في مركب الجسم حتى وإن كان في مركب الجسم فإن الأساس أن تخرج الراء بالكيفية التي قلنا أن تجعل هناك نعم أن نجعل هناك فرجة بسيطة في وسط اللسان في المنطقة الملتسقة اللسان يا أخواننا كله ملتسق من الأمام مع فتح بسيطة خالص أنا شعاف الموضوع صعب عليك زياد الموضوع واضح وجالي شرحناه قبل ذلك تمام بالزبط هو لك الكلام هي ضربت الصورة يا حملوها أو افتحوها انسخوها مين اللي لابد له مين اللي حط له لابد فيها من تكرار بسيط مين اللي لابد له ده وأي الكلام ونعايز الاستدلال الله يكرمكم تمام وحتى وإن كان فيها التكرار فلا بد وأن يُجدَنب هذا البسيط أي تكرار في حرف الرق بيبوز الرق خالص أنا اسمع الرق بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم أنت سمعت فاتكرر أنت سمعت فاتكرر تمام بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم بسمها رأى بسمهرا، وكما أننا لا نريد أن نبحر في أشياء ليس هناك طائل من ورائها إلا كثير من الصفصطة. أقول إخوان الأكارم، أسعدكم الله في الدارين آمين. أن الراء عند النطق بها أريد منكم وضعا وكيفية معينة عند النطق بها، وهي ألا ينحبس الهواء حباسا كليا كما في مخرج دون، وألا يجد جريانا كليا كما في مخرج الراء، كما في مخرج الشيء. وأقول أن تكون في كيفية بين هذه وهذه وتتضرب على هذا بأن تأخذ نفسا عميقا وهذا تعلمناه من شيخنا الأستاذ أستاذ محمد عبد المجيد حفظه الله وبرك في عمره أمين كان يقول لنا بارك الله فيه إذا نتقط بمخرج حرف الراء وكانت لديك فيها بعض المشاكل من تكرار أو من أنك لا تأتي بها على وجهها السليم أو ما إلا ذلك تأخذ نفس طويل واحسن وقت تفعل في هذه التمرين بعد صات الفجر إن شاء الله تعالى تجلس يكون طبعا ما شاء الله الهواء نقي وما إلا ذلك تجلس ما شاء الله كده فبصة الفجر والأذكار تأخذ زفر طويل وتقول أر... هكذا على نحو طويل هتقول لي أنا أصلا ما بعملش الرق كده يعني الرق بتاعتي أصلا فيها مشاكل فالرأ عندي ما بتخرجش بالكافية اللي انت بتخرجها دي الرأ عندي بتخرج من مشكلة شوالي ازاي؟ بتقول لي بتتكرر تب قول هيقول ار ار كده ار ليه؟ لانه عمل المحظورات اللي حنا حذرنا منها يقول ار او او حصل حصل للرأ ثبات ثبات بدأت متكرره ولكن ثبتت. بدأت متكررة ولكن ثبتت ايه بقى اللي اللي اللي خلى الراء تثبت اللي خلى الراء تثبت ان الهواء المندفع اللي كان عمال يكرر في اللسان اه الهواء المندفع أو الصوت المنتفع أو الآتي من طرف اللسان أو الخارج على طرف اللسان في مخرج حرف الراء تحديدا ويأتي بشدة أو يأتي من الداخل ويترل به طرف اللسان في حالة الراء المعيبة عند بعض الإخوة الصوت بيتقطع هل الصوت يتقطع إخواننا ولا في ولا الصوت سليم طب الحمد لله نعم الصوت الخارج الذي يترل به طرف اللسان عند المخرج حرف الراء المعيبة عند بعض إخواننا هذا بما يتلافى بهذا التمرين طيب وليه بقى التمرين ده الراء بتثبت بعد مرحلة الراء بتثبت بعد مرحلة وذلك بسبب أنه مع الترل, مع الترل الذي كان سببه الإغلاق بسبب كثرة الهواء, الهواء وبكثرة تردد الصوت يقف اللسان عند مرحلة معينة ويقف في المخرج السليم والصحيح ويصبح هناك سبحان الله سبحان الله من غير, ما سب... من غير ما تدخل أنت من غير ما ليك تدخل ده احنا كمان لو اتسع بينا الوقت والمقام وتكلمنا باب الحرف هتجد كلام العجب العجب تجد كلام العجب العجاب في النطق بالحرف سبحان الله يعني في بعض الأقويل يقولك ان الحرف ده كيفية أصلا ربنا أرادها ما لها السبب أو ربنا أعطاها سبب عشان بس بعض العقول ما تعجس سبحان الله يعني يقولك ان الحرف ده اصلا اخبط زي ما تخبط زي ما انت عاوز وهات الاسباب اللي اللي المسببة اللي بالحرف لن تستطيع أن, ان تنطق بالحرف الا ان يشاء الله طب ما الاخرس عنده المخارج طب ليه ما بيقولش فهي كيفية مشيئة من المولى عز وجل اولا واخيرا كل الكلام ده اخوالنا كيفية مشيئة احنا عاملين درس الاسباب عاملين نتكلم في اسباب انما الامر ثابت عند المولى عز وجل وهو فضله ومنته وهو فضله ومنه من عند المولى عز وجل ليس إلا ما ما دراسة وهذه الأشياء كلها أسباب تيسير من عند الله سبحان الله نعم. نعم فهذا هو الكلام الذي يقال في حرف الراء إذن في حالة التحرك في حالة التحرك لا تشغل نفسك بأمور يعني أنت في غينا تماما عنها أنت في زينا تماما عنها. لم يريدها الشراح ولم يريدها المتكلمين أبدا في كتاب في, في, في شروح التجويد وما إلى ذلك. تمام؟ وأنظر أخي فإن قمة شروح التجويد هو ما أرشدنا إليه شيخنا الإمام شحات السمنودي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين إذ قيل إذ لما سئل عن التجويد قال إن خير كتاب أراه في التجويد هو كتاب الإمام محمد مكي نصر الجريسي رحمه الله تعالى الموسوم بالقول المفيد أو نهاية القول المفيد في التجويد تمام أما بالنسبة لكتبي لكتب العلل فكتب العلل لا تستفيد كثيرا في مثل هذه الأشياء تمام وبعض هذه الأمور الخلافية نصيحة مني لإخواني لا تدركوها وعليكم السلام وبركاته وعليكم السلام ونصيحة لإخواني لا يخوض فيها أبدا لا يخوض في مثل هذه الأمور لأنها ترهق العقل وتشغلك يعني سبحان الله عن الحق ولذلك كثير تكون يعني للخلاف أقرب وهذا ولا حال ولا خوة إلا بالله فيه أمر من المخالف فيه يعني من الفرقة والله به عليه فأقول إخواني نعم وبعدين أصلا الخلاف بيبقى خلاف يعني بيبقى مقطوع والخلاف مقطوع الله بفضل الله عز وجل أنا لا يعجزني شيء تعلمته أبدا ولا, يعجز ولا يعجزني أبدا شيء في التجويد فالله عز وجل الله وأنا هذه الل الل الكلمة عندي مشطوبة موضوع العجز ده مستحيل تمام العجز ليس من سمة الكبار ومن أراد أن يكون بالكبار فعليه أن يتشبه بهم فتشبهوا بهم إن التشبه بالكرام فلاحوا إن التشبه بالكرام فلاحه يعني فلا تعير بعض المتكلمين عقلا ولا تعيرهم نقلا ولا عقلا ولا أي شيء تمام بالنسبة للموضوع أنا لا أتكلم إلا بأرجح الأقوال ولا أحب أبدا أن آتر بأضعفها وأقول فلانا قال هذا حتى يعني في معنا عقول ربنا يحفظهم رب ويكرمهم إخوانا مبتدئين كأمثالنا في هذا العلم فاستحي ان ارد هذه الاقوال والبس الامر على اخواني فيحتار والله اجيبها كده ولا اجيبها انت بتقول اكرر ولا مكررش اكرر دلوقتي ولا مكررش ولا اعمل ايه ولا انت بتقول معيبة وبعدين في نفس الوقت تقول لي في تكرر في جسم الراء بعدين تجيبت اقول لي في تمام اقول تلافا منها وحسب تلافاها وحسب فالسليقة ستدريج في الصحيح أما بالنسبة لو تكلفت في الأمر هذا يكون شقا عليك أو شقا على إخوانك في الاتباع أما بالنسبة للقول التفصيلي فعليك بدورة التطبيقات فليس بعد التطبيقات لا في أي المخارج, لا في المخارج ولا في الصفات كلام واللي حيزيد على الكلام في التطبيقات أو في المخارج بعد اللي قلناه في التطبيقات يكون زيادة في علم التجويد ما أنزل الله به من سلطة ليه ال اتيكه باشياء اولا هي من كتب الدرايه مش من كتب التجويد الاشياء اللي بنقولها في التطبيقات من كتب الدرايه يعني من كتب تعليل العلل تعليل العلل اللي بتحط العلل اصلا لعلم التجويد تمام بارك الله فيكم ورفع قدركم آمين. قال الإمام بعد أن قال والراء منه ورضاهر تقرب قال وأخرج الثَّلَاثَ مِنْهُ قُطْرُبُ أي من طرف اللسان قال عنها اللام والنون والراء من طرف اللسان قطرب احنا فاكرين من يخوانا قطرب احنا تكلمنا عليه في المرة الماضي ولا لحنا ننسى هم. قطرب قطرب أبو علي محمد بن المستنير البصري وقطرب دا من أحد تلاميذ سبويه وكان لغوي وكان نحوي وكان من علماء البصرة رحمه الله تعالى ويعني كما قلنا أنه له كلام مع المتكلم المعتزلي له تصانيف كثيرة منها معاني القرآن والعلل في النحو والرد على الملحدين في متشابه القرآن رحمه الله ورحمة أمة المسلمين آمين قال والطاء والدال وتاء وتاء فهية والطاء والدال وتاء فهية من هو من أصل الثنايا العليا لا زلنا في منطقة طرف اللسان ونتكلم الآن على المخرج الثامن من هذه المخارج وهو مخرج الطاء والدال والتاء الطاء والدال والتاء تخرج من ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ضرخ الله فيكم بس استاذينكم سواني مع هاتف.